ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم ا ل آ خ ر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا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 أ ل ا إ ن ه م هم المفسدون ولكن لا يشعرون و إ ذ ا قيل لهم آ م ن و ا كما آ م ن الناس قالوا ا ن ؤ م ن كما آ م ن السفهاء الا إ ن ه م هم السفهاء ولكن لا يعلمون و إ ذ ا ن ق ل ا ل ذ ي ن آ م ن و ا قالوا آمن و اذا خلوا إ ل ى شياطينهم قالوا انا معكم و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون أولا اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت, تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم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 كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها, وأتوا به متشابها ولهم فيها أ ز و ا ج م ط ه ر ة وهم فيها خالدون ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين آ م ن و ا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا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 صادقين قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا ع ل م ل ن ا إ لا ما علمتنا قالوا سبحانك لا ع ل م ل ن ا إ لا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم قال يا آ د م أ ن ب ئ ه م بسمائهم أ فلما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 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع الى حين فتلقى آ د م من ربه كلمات فتاب عليه إ ن ه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا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 يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي أ ن ع م ت عليكم و أ و ف و ا بعهدي أ و ف بعهدكم و إ ي ا ي فارغبون وامنوا بما أ ن ز ل ت م ص د ق ا لما معكم ولا تكونوا أ و ل كافرين به ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا ب آ ي ا ت ي ثمنا قليلا واياي فاتقوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه, الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 واستعينوا بالصبر و ا ل ص ل ا ة و إ ن ه ا لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم مناقو ربهم و أ ن ه م إ ل ي ه راجعون يا بني إ س ر ا ئ ي ل اذكروا نعمتي التي أ ن ع م ت عليكم و أ ن ي فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها, منها عدل ولا هم ينصرون واذ نجيناكم من ال فرعون يسوونكم م سوء العذاب يذبحون أبناءكم, يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون واذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده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 واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى, بارئكم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظننا ل عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ف أ ن ز ل ن ا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون و إ ذ استسقى موسى لقومه ف ق ل ن ض ر ب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين و إ ذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع, فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت ا ل أ ر ض من ب ق ل ه ا وقثائها وفومها وعدسها, وعدسها وبصلها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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها و ب و ع ظ ة للمتقين و إ ذ قال موسى لقومه إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا بقره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 قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة صفراء ف ا ق ع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إ ن البقره شابه علينا قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن ب ق ر ة شابه علينا و إ ن ا إ ن شاء الله لمهتدون قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا ذنوب تثير ا ل أ ر ض ولا تسقي الحرث م س ل م ة لا شيه فيها قالوا ا ل آ ن جئت بالحق فذبحوها وما ك ا ن و ا يفعلون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 وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون أ ن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون و إ ذ ا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خلا بعضهم إ ل ى بعض قالوا أ ت ح د ث و ن ه م بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم أ ف ل ا تعقلون أ و ل ا يعلمون أ ن الله يعلم ما ي س ر و ن وما يعلنون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 قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم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 اولئك الذين اشتروا ا ل ح ي ا ة الدنيا بالاخره فلا يخفف, عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس أ ف ك ل م ا جاءكم رسول بما لا تهوى أ ن ف س ك م استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون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 واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله و قالوا نؤمن بما أ ن ز ل علينا ويكفرون بما, وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين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 أ و ك ل م ا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أ ك ث ر ه م لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله, كتاب الله وراء ظهورهم ك أ ن ه م لا يعلمون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 وما يعلمان من أ ح د حتى يقولا إ ن م ا نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد وما هم بضار من أحد إلا بإذن الله وما هم ب ض ا ر ن به من أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد ع ل م و ا ل من اشتراه ما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق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 وقالوا أ ي م و ا ص ل ا ة ا لن ز ك ا وما تقدموا ة ل أ ف س ك م من خ يدخل ر ت ج و تعملون وقالوا ه الله عند إن د الله بما تعملون بصير. وقالوا لن بصير ي ا ل ج ن ة إ ل ا من كان هودا أ و نصارا تلك امانيهم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 ولله المشرق والمغرب ف أ ي ن م ا تولوا فثم وجه الله إ ن الله واسع عليم وقالوا ولدا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون الله سمع الله لمن حمده الحمد لله رب الشهور و ا ل أ ي ا م والدور و ا ل أ ع و ا م الحمد لله رب رمضان شهر الصيام والقيام الحمد لله الذي أ ع ظ م على عباده المنه ودفع عنهم كيد الشيطان وفنه وجعل الصوم حصنا ل أ و ل ي ا ئ ه وجنه وجعل الصوم حصنا ل أ و ل ي ا ئ ه وجنه وسببا موصلا ل ل ج ن ة ورياضه للنفوس ا ل م ط م ئ ن ة الحمد لله الذي أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن رحمه للعالمين ومنارا للسالكين وحجه على العباد أ ج م ع ي ن الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا أ ع ط ى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا أ ع ط ى خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا فسبحانه فسبحانه, فسبحانه من إ ل ه غفور رحيم يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس سبحان ربنا ا ل أ ع ل ى رب ا ل م ل ا ئ ك ة والروح سبحان من يرفع إ ل ي ه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل سبحان من حجابه النور لو كشفه لاحرقت س ب ح ا ن وجهه م ن ت ه ى إ ل ي ه بصره سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت اللهم إ ن ا نسالك ح ي ا ة ط ي ب ة ونفسا تقيه وميته س و ي ة ومردا غير مخز ن ولا فاضح اللهم إ ن ا ن س أ ل ك أ ن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا و ن س أ ل ك الدرجات ا ل ع ل ا من ا ل ج ن ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك فواتح الخير كله وخواتمه وجوامعه و أ و ل ه و آ خ ر ه وظاهره وباطنه و ن س أ ل ك الدرجات العلا من ا ل ج ن ة اللهم أ ن ت ربنا لا إ ل ه إ ل ا انت اللهم أ ن ت ربنا لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين اللهم إ ن ا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا أ ط ع ن ا ك بمنتك فلك الحمد علينا وعصينا كب جهلنا فلك الحجات ة ع ل ي ن إُلا أهلا أطعناك ن ب م ك فلك الحمد علينا و ع ص ي ن ا ك ب ج ه ل ن علينا وأنعمة علينا بنعمك فلك الحمد منا ا الحجة الحمد فلك فلك إلا ه ل ا أ ه ل علينا شهرنا ب ا ل س ل ا م ة و ا ل إ س ل ا م اللهم أ ه ل علينا شهرنا ب ا ل س ل ا م ة و ا ل إ س ل ا م و ا ل أ م ن و ا ل إ ي م ا ن اللهم اجعله شهر خير وبركه و أ ع ن ا فيه على الصيام والقيام و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن إ ل ى ه ن ا وقف السائلون ببابك وناذى ق ف ا ا ل ل س ئ و ب ب ب ك الفقراء بجنابك ووقف المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون رحمتك, يرجون رحمتك ويخشون عذابك الهنا يا من أ ظ ه ر الجميل وستر القبيح يا من لا ياخذ ب ا ل ج ر ي ر ة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا, حسن التجاوز يا واسع ا ل م غ ف ر ة يا واسع المغفره يا واسع المغفره يا باسط اليدين ب ا ل ر ح م ة يا باسط اليدين ب ا ل ر ح م ة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا كريم ا ل ص ف يا عظيم المن يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا ن س أ ل ك أ ل ا تشوي خلقنا بالنار نسالك الا تشوي خلقنا بالنار الهنا أ ي منقطع إ ل ي ك فلم ت ص ل و أ ي داع دعاك فلم تجبه إ ل انت أي م الذي دللت بجودك عليك أ ن ت الذي دللت بجودك عليك و أ ط ل ق ت أ ل س ن ة السائلين بالسؤال إ ل ي ك اعتق رقابنا ا ل ل ي ل ة من النار اعتق رقابنا الليله من النار اعتق رقابنا الليلة, الليلة, الليله من النار ووالدينا ووالديهم و أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا و إ خ و ا ن ن ا و أ خ و ا ت ن ا و م ش ا ئ خ ن ا ومن لهم حق علينا يا غفار اللهم ارزقنا الخلد بجنانك اللهم ارزقنا الخلد بجنانك وارزقنا ل ذ ة النظر إ ل ى وجهك والشوق إ ل ى لقائك من غير ضراء مضره ولا ف ت ن ة م ض ل ة اللهم اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك وامنحنا شرف رضاك اللهم أ ق ب ل علينا بحنانك وعطفك و ا ح ر س ن ا بعينك وعونك واخصصنا ب أ م ن ك ومنك ولا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا ولا إ ل ى أ ح د من خلقك ط ر ف ة عين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم من كان معنا رمضان الماضي ولم ترد له بقاء اللهم اغفر له وارحمه في قبره اللهم اغفر له وارحمه وعافه و ع ف عنه و أ ك ر م نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اغفر ل أ م و ا ت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم و ع ف عنهم و أ ك ر م نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس اللهم أ ب د ل ه م دار ا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة وفي هذا البلد المبارك وفي هذا الشهر الكريم اللهم يا سميع الدعاء يا قريب مجيب يا قريب في علوه يا علي في دنوه يا ذا الطول والقوه يا ذا الطول والقوه اله الحق ط ا ل ليل الظالمين قال ليل الظالمين قال ليل الظالمين واشتد عذاؤهم و ش ت د عذاؤهم إ ل ه الحق سلط عليهم يدا من الحق حاصده اللهم عليك بظالم سوريا اللهم عليك به و ب أ ت ب ا ع ه اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك إ ل ه الحق يتموا اطفال المسلمين فيتم أ ط ف ا ل ه م وقتلوا رجال المسلمين فاقتلهم واقتل رجالهم و أ ر م ل و ا نساءنا ف أ ر م ل نساءهم اللهم أ ن ز ل عليهم عذابك وشدد عليهم و ط ع ت ك وارفع عنهم عافيتك اللهم كما أ د خ ل ت السرور في قلوبنا ببلوغ شهرك الكريم اللهم أ د خ ل السرور على قلوبنا وعلى قلوب المؤمنين بالعز العاجل والنصر والتمكين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في الشام اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في العراق اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في مصر اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين الذين يرفعون رايتك اللهم من نصر دينك فانصره ومن حارب دينك فحاربه اللهم كن ل إ خ و ا ن ن ا المسلمين في مصر اللهم كن لهم حافظا ومعينا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم وارفع ر ا ي ة الصالحين من بينهم اللهم اصلح و ن ا ه امورنا وولاه أ م و ر المسلمين واجعلهم ن ص ر ة للدين يا رب العالمين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم انصرهم وانصر بهم اللهم حرر ا ل أ ق ص ى من ق ب ض ة اليهود وخلصوا من كل كافر جحود اللهم فك اسرانا اللهم فك أ س ر ا ن ا اللهم فك أ س ر ه م وفرج همهم واكشف كربهم اللهم أ ن ز ل عليهم عافيتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لابائنا و أ م ه ا ت ن ا اللهم من كان منهما ميتا فارحمه برحمتك ومن كان منهما حيا فاحفظه بحفظك اللهم احفظه بحفظك اللهم اخصصه برعايتك وعنايتك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن